صلاه القيام يا ثاب قوموا الله الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا عليرا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء ابا غير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غل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 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطْنَهُ عَنِ هَوَى أَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَتَابَ اللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليَهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 عِكَةٌ مُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا بالربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم منكم شنا ان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتذوا وتااونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان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 ذالكم فسقه اليوم يائسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوه واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاسم فان الله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تَعَلِّمُونَهُنَّ عِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به اذ قرتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم براءات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا نقوم على ان لا تعدلوا اهدنوه واقربوا للتقوى واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون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 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ لَا يُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ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 اي قال موسى لقومه يا قوم ترانا نعم الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء او جعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم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 فَإِذَا دَخَلْتُمُوهَا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبَ أَن تُوا رَبُّكَ فَقَاتِلْ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيحون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين الله الله